وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعه وأكواب موضوعه ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظروا ينظر الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا فَبِغُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ